me کل قلبي و افتی لحظه، و افتی لحظه و لحظه وإكتي لحظة هنية من زرا فيه الحبيب وديني صابر مهما هدرني وانشأي و بم ما ما هجرني و l يقولوا انو في على ذر المراد مشيت انا وحوال الليل سهرني بقلبي ما كفايه و حب ويحمي شيا صد قلبي دمه في قلبي واش كيلو بيدي والمنعني فان يبقى واه ك کیلی ها